<تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تلعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء السبتون وطبعا مادة النحو وكنا تكلمنا سابقا على تعريف النعت. على تعريف النعت بعد أن عرفنا التابع وأنواعه الأربعة أو الخمسة المجموعة في قول القائل نبت دقه وقلنا إن النعت لغة معناها وصف واصطلاحا التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته ببيان صفة من صفاته كما قلنا بان النعت ينقسم باعتبارات متنوعه وما باعتبار معناه فينقسم الى ماذا الى قسمين الى نوعين القسم الاول النعت الحقيقي وسبق تعريفه كما سبق مثاله وأمثلته ثم القسم الثاني ما هو النعت السببي احسنت النعت السببي وسبق ايضا تعريفه وكذلك سبقت امثلته وبينا ان النعت السببي ان النعت السببيه لا يكون الا مفردا لا يكون الا مفردا ولو كان حتى ولو كان منعوته مثنى او جمعا الجواب نعم ويتبع منعوته ويتبع منعوته كما سياتي ان شاء الله في اعراضه وتذكيره وتانيثه في اعرابي وتذكيري وتانيثي نحو جاء الولدان كما سبق قلنا المسافر ابوهما الولدان المسافر ابوهما ورايت البنات المسافره امهن احسنت وذكر المصنف امثله لذلك وقالت تقول يعني في عندما تريد ان تمثل للمعت المرفوع تقول قام زيد العاقل وتقول في التمثيل في النعت المنصوب رايت زيدا العاقل هذا لمن الحقيقي طبعا وتقول في النعت المجرور الحقيقي مررت بزيد العاقل وذكرنا ايضا أعراض واغراض يعني الغرض من ذكر النعت ذكرنا اغراض النعت ذكرنا اغراض النعت وقلنا العلماء اختلفوا في اغراض النعت وذكرنا منها كم ثمانية ثمانيه واليوم ان شاء الله نقف مع تقسيم النعت باعتبار ماذا لفظه والتقسيم السابق كان باعتبار ماذا كان باعتبار معناه النعت الحقيقي والنعت السببي النعت الحقيقي والنعت السبب واليوم التقسيم باعتبار إيش؟ لفظه سؤال إلى كم ينقسم النعت باعتبار لفظه؟ هذا هو السؤال هذا السؤال هو يكون مقدم للدخول إلى هذا الدرس إلى كم ينقسم النعت باعتبار لفظه الجواب ينقسم النعت باعتبار لفظه على القول الراجح إلى ثلاثة أقسام على القول الراجح لأن هناك من قال أكثر فقلنا على القول الراجح إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو؟ أن يكون مفردا أن يكون مفرد والسؤال في هذا القسم نفسه ماذا يشترط في المفرد الذي يكون نعتا هل يشترط فيه شيء ام لا يشترط هذا السؤال ماذا يشترط في المفرد الذي يكون نعتا الجواب يشترط في المفرد الذي يكون نعتا ان يكون مشتقا ان يكون مشتقا يا في الغرفه عندما يكتبون اعلم انهم يسمعون ويتابعون وعندما يتاخرون على الكتابه اظن انهم لا يسمعون فاذا كنتم تسمعون فاحدكم يتبرع بالكتابه حتى نعلم انكم تتابعون وتسمعون قلنا النعت ينقسم باعتبار لفظه الى ماذا الى ثلاثه اقسام على الراجح القسم الأول ما هو يكون مفردا ان يكون مفردا السؤال ماذا يشترط في المفرد الذي يكون نعتا الجواب يشترط ان يكون ايش مشتقا مثل ماذا مثل اسم الفاعل واسم المفعول او مؤولا به كاسم الاشاره مثلا كاسم الاشاره مثلا واضح جاء جا زيد الفاضل جاء زيد زيد كيف هو مفرد زيد كيف هو الفاضل نعت كيف هو نعت هنا مشتق مفرد مشتق هنا مفرد مشتق فإذا يشترط أن يكون في القسم الأول أن يكون مفردا ويشترط في المفرد أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم مفعول أو مؤولا به أو أن يكون مؤولا به واضح؟ المثال ما ذكره المصنف قام زيد العاقل العاقل هذا مفرد وقع نعتا وهو مشتق كيف هو اسم فاعل اسم فاعل واضح طيب هذا النوع الأول ما هو النوع الثاني ما هو القسم الثاني من أقسام النعت التي تكون أن يكون هذا التقسيم بماذا؟ قسم النعت باعتبار إيش؟ باعتبار لفظي القسم الثاني من أقسام النعت باعتبار لفظي أن يكون جملة أن يكون جملة إذا الأول أن يكون مفردا ويشترط في المفرد ماذا؟ ان يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول او ان يكون مؤولا به الثاني أن يكون جملة ان يكون جمله طيب ماذا يشترط في الجمله حتى تكون نعتا هل هناك شرط يشترط في الجمله التي تكون نعتا الجواب نعم يشترط في الجمله شرطان شرطان اثنان يشترط في الجمله التي تكون نعتا شرطان اثنان لأن عندما تعلم وتقول الجملة نعت الجملة نعت صفة الجملة صفة فهذه الجملة وضع لها العلماء شرطين أساسيا الشرط الأول أن يكون المنعوت نكرة أن يكون المنعوت نكرة والجملة طبعا يكون لها حكمش المنعوت يعني الجمله التي تكون نعتا الجمله التي تكون نعتا واضح اذن ان يكون المنعوت كيف هو نكره الشرط الثاني ان تكون الجمله خبريه مشتمله على رابط ان تكون الجمله كيف هي خبريه مشتمله على ماذا مشتمله على رابط اذن ما هي الشروط التي تشترط في الجملة التي تكون نهتاً أن تكون ايش أن يكون المنعوت نكرة ثانياً أن تكون الجملة خبرية مشتملة على ماذا؟ على رابط مشتملة على رابط تقول مثلا أذكر مثالاً أقبل فارس يبتسم أقبل فارس؟ يبتسم لاحظتم هنا فلو قلنا اقبل الفارس يبتسم الجمله هنا ماذا تكون الجمله حاليه الجمله حاليه لماذا لان اشترطنا اولا ان يكون المنعوت نكره ولذلك القاعده المعروفه ان الجمله بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال وبعد المعارف أحوال فإذا قلنا رأيت رجلا يكتب رأيت رجلا يكتب هذا المثال مثلا رأيت رجلا رأيت فعل وفاعل رجلا مفعول به يكتب فعل مضارع مرفوع بالضبط في آخره الرافع له التجرد من النصب الجازي على القرر راجح ثم فيه ضم المشتفر يعود على مذن على هو يعود على من؟ على الرجل فإذن هنا شرطان ما هو الشرطان؟ الشرط الأول المنعود نكرة رجلا شرط ثاني الجملة مبيع فيها جملة خبرية مجتملة على ماذا؟ على رابط يعود على من؟ يعود على المنعود فلو قلنا رأيت زيدا يكتب ما نقول في يكتب كيف نعلم يكتب هل نعنبه يكتب نعتا؟ الجواب لا كيف نعنبه؟ حالاً ولذلك قلنا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت وأوصاف وبعد النكرات نعوت وأوصاف إذن هذا هو القسم الثاني القسم الثالث من أقسام النعت من أقسام النعت باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظه هذا القسم الثالث القسم الثالث يعتبره ما هو? شبه الجملة. شبه الجملة. اذا عبد الخالق اركز معي جيدا. اركزه معي. النعت ينقسم باعتبار معناه الى قسمين حقيقي وسببي. وباعتبار لفظه ينقسم الى ثلاثة اقسام انا ارخي لكم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون مفردا. والمفرد ماذا يشترط فيه? ماذا يشترط في المفرد ان يكون ماذا يشترط في المفرد ذكرنا شرط النبك المفرد يشترط فيه الشرط ما هو ان يكون ايش المفرد ان يكون مشتقا بك ان يكون مشتقا القسم الثاني من اقسام النعت ان يكون ما ان يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول او مؤول به طيب ان يكون القسم الثاني ان يكون جمله وماذا يشترط في الجمله شرطان شرط الاول ان يكون المنعوت نكره شرط ثاني ان تكون الجمله خبريه مشتمله على رابط يعود طبعا على ماذا على المنعوت القسم الثالث ما هو شبه جمله شبه جمله واضح طيب ماذا يشترط في شبه الجمله شبه الجمله التي تكون نعت ماذا يشترط فيها الجواب ركز معي جيد يشترط فيها ما يشترط في الجمله ماذا يشترط في الجمله ان يكون المنعوت نكره كذلك شبه الجمله ان تكون الجمله خبريه مشتمله على رابط يعود على المنعوت كذلك شبه الجمله فلذلك اذا سئلتم ما الذي يشترط في شبه الجمله تقول يشترط في شبه الجمله ما يشترط في الجمله تقول مثلا اعطيني مثال لشبا الجمله ها سواء كان شبه الجملة طبع طبعا جرم جرم وضعف اعطيني رأيت رجلا ها في السيارة رأيت رجلا في السيارة واضح؟ رأيت في وفاعل رجلا مفعول به في السيارة جرم جرم وتعلق بي ما موقعه في العلام؟ ها نعم صفه صيفة يا رجل. وهذا الصفة جمله ولا شبه جمله شبه جمله لان الجرائم شبه جمله لا نريد ان نذكر سبق بين الكوفيين والبصريين اعطيني مثال اظل الظرف رايت رجلا فوق الجبل فوق الجبل ها. فوق الجبل ها. ظرف فوق مضاف الجبل المضاف لان الظروف الذي يقع الاسم الذي يتصل به دائما جر مضافله وكل ما يوجد بعد الظرف فانه مجرور بدون خلف كما قالوا في النهر واضح وكل ما يوجد بعد نحوي فإن هو مجرور يقال النحوي واضح طيب رأيت رجلا في السيارة رأيت رجلا في المسجد رأيت رجلا في البيت رأيت رجلا رأيت في وفاعل رجل مفعول به في البيت أو في المسجد أو في السوق أو في الطريق أو في المدرسة كله ما وقعه في العرب. نعم. جرى رجل متعلق محذوف شبه جمله نعم رأيت رجلا فوق السيارة. رأيت رجلا فوق البهيمة. رأيت رجل فوق السطح. شبه جملة ما وقعه في العرب. لا. نعت ايضا. لان هنا ضرف. فشبه جملة نعم واضح? مفهوم هنا اشكال? لا اشكال ان شاء الله. اذا علمنا هذا. فعندي لكم سؤال. ما هو هذا السؤال? هل يجوز هذا النعت الذي يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة؟ هل يمكن أن نستغني على أحدهما؟ هل يجوز مثلا يعني نبدأ بالأول؟ هل يجوز حذف المنعوت أم لا يجوز؟ الجواب ركزوا معي هنا النعت والمنعوت كشيء واحد. وليس النعت المنعوت فقط الحال وصاص... وصاحب الحال النعت المنعوت البدل والمبدل منه والمبتدا والخبر والفعل والفاعل وماذا آخر والجر والمجور والمضاف والمضاف هذه كشيء واحد فالنعت والمنعوت هما كشيء واحد لا يجوز حذفهما ولا الاستغناء على أحدهما الا بدليل الا بدليل يدل على الحذف فيمكن ان نقول اذا قلنا بن النعت والمنعوت كشيء واحد هذا معنى انه لا يجوز الاستغناء على احدهما الجواب يمكن الاستغناء بشرط ما هو الشرط اذا دل دليل على الحذف لان النحات وجدوا في كلام الله ووجدوا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وجدوا ايضا في اشعار العرب وفي كلامهم وفي محادثاتهم وفي كلامهم مطلقا ماذا وجدوا وجدوا انهم يحلفون المنعت بكثره يحلفون المنعت بكثره متى علم حلفه متى علم حلفه يحلفون ماذا يحلفون المنعت بكثره اذا ممكن اذا سئلتم تقولون هل يجوز حذف النعتي أو أحدهما أو المنعوت قل يجوز, يجوز حذف المنعوت بشرط ما هو الشرط دليل يدل على الحذف اذا علم أو دل دليل على حذفه طيب من يذكر لنا مثالا واحدا على حذف المنعوت واحبذا كما أقول لكم دائما أن يكون من كتاب الله عز وجل ها على حذف المنعوت ها اذكر مثلا ها قل ممكن انا اذكر لك المثال لكن انت تستخرج منه ايش حذف المنعود ربنا عز وجل في سوره السبا يقول انعمل سابغاط انعمل ها هذا هو المثال طيب قم بالاعراب فبالاعراب ممكن ايش ان تفهم هل المنعود حذف ام لا كما كان يقول للعصفور وغيره ماذا كان يقول يقول بيني للمعنى وبين لك الاعراب بين المعنى وبين لك الإعراب فما هو اعراب أن يعمل سامغات أن يعمل سامغات. ها؟ أن ما موقعه في الإعراب جزمي. لا كيف حرف الجزم أن هنا هذا اعمل فعل أرض وش حفل الجزم تدخل على هذا على فعل الامر لو كان مضارع نعم أن سبق لنا على أنها تنقسم إلى أقصى وذكرنا بيتا ما تذكرونه فسر بأن وانصب وزد وخفف فهذه أربعة فلتعرف ذكرنا أربعة لمشهورة وهي أكثر أكثر من أربعة أولا أن هنا لها إعرابات الاعراب الأول أن تكون تفسيرية وإذا كانت تفسيرية فما عملها عندما تكون تفسيرية لا عمل لها أمن هي أمن إنما قصرت لماذا؟ من أجل التقاء الساكن أو التقاء الساكنين أن اعمل سابغات, سابغات ولكن التقى ساكناً فكسرنا ما فقلنا ان اعمل سابغات والفعل بعده كيف هو؟ الفعل بعده يفسر القول المقدر يق يفسر القول المقدر إن هو القول المقدر كانه قال اوحينا له او اليه وقلنا قلنا له اعمل اعمل السابغات هذا على القول انها تفسيري هذا إعراب الاول إعراب الثاني ما هو ان تكون مصدريه ان تكون مصدريه كما قال بعض العلماء التفسير ان تكون مصدريه ثم اما تفسيريه واما ايش مصدريه والجمله كيف تعربها هنا كيف تعرب الجمله الجملة الفعليه اعمل لانها صدرت بالفعل صدرية الفعلية هي الفعليه فاذا اعمل وما بعدها على الاعراب الاول سريه لا عمل لها. لها وعلى الاعراب الثاني الجمله الفعليه صلب امام للحرف المصدر وما محلها من الاعراب لا محل لها من الاعراب واضح لا محل لها من الاعراب طيب أني أعمل أعمل فعل ماذا فعل أمر مبني على ماذا مبني على السكر. ها. والاين فاعله الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا وجوبا تقديره أنت أني أعمل سابرات أن طيب أن طيب إذا قلنا أن المصدرية على الإعراب الثاني طبعا لأن الإعراب الأول تفسيرية، الإعراب الثاني مصدرية،, مصدرية. فتكون آن المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر المقدر كيف نقدره؟ أي اوحينا اليه أوحينا إليه بعملي أو حين إليه بعملي ها سابقار فيكون هنا الجر بما بماذا يتعلق؟ يتعلق ب ألمنا له الحديد ألمنا له الحديد فيكون التقدير بعمل الدروع أو حين إليه بعمل الدروع سابغات سابغات إما أن تكون صفة لمفعول به محيف أو حين أنعمل دروعا سابغات اين من عطنا أي قبروا أحسنت دروعا سابغات أن, أن يعمل سابغات أي أن يعمل دروعا سابغات فالمنعوت هنا محذوف لأن هناك ما يدل عليه وهناك من قال سابغات مفعول به ويكون جمع مؤنث سالم انذاك أي أعمل دروعا طويلات كاملات سابغات الكوامل الواسعات الواسعات ودبر في في الصدر معناه تدبر في النسيج والمراد بالنسيج ماذا نسيج الدروع نسيج الدروع إذن هذا هو الإعراب وهناك إعراب آخر للايه أعرضنا عنه اختصارا فاذا أن يعمل أن لا إعرابا الاعراب الأول أن تكون تفسيرية والجملة لا لا لا أن تفسيرية لا عمل لها وإما أن تكون مصدرية ها فتكون الجملة نعم بيعمل وحينا إليه بآمل وإعمل فعله ها في ضمير مستتر فيه وجور تقدره أنت سابرات ماذا تكون ناكلي من عطم حذف أن اعمل دروعا سابغه ويمكن أن تكون أن اعمل بدون حذف مفعول به على إعراب قال به كثير من العلم قال به كثير من العلم إذن فيجوز حذفه المنعوت بشرط ما هو ان يكون هناك ما يدل على الحذف. هذا هو السؤال الثاني اذا قلنا النعت والمنعوت كشيء واحد السؤال الثاني إذا كان يجوز حذف المنعوت للعلم به وهل يجوز حذف حذف النعت للعلم به ها فهمت سؤال؟ فهمت السؤال يجوز ايش حذف المنعوت للعلم به والا يجوز حذف النعت للعلم به واضح سؤال الجواب حذف النعت ممكن إن علم ان علم ولكن الفرق بين حذف النعت والمنعوت حذف المنعوت اذا علم هذا كثير وهذا كثير في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب اما حذف النعت مع, مع, علم مع العلم الحذف هذا قليل هذا قليل واضح؟ ربنا عز وجل يقول يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا أين النعت هنا المحذوف من يقدر لنا النعت المحذوف هنا يأخذ كل سفينة غصبا أحسنت. يأخذ كل سفينة صالحة صالحة. ياخذها غصبا اذا ما دم أنت ذكرت النعت وقد ذكرت النعت قم بإعراب الآية. ما هو إعراب؟ قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا طبعا أنا أعفيك من يأخذ جملة صفة. لا لو علاقة بما سبق هذا لا يؤمن الآن. إنما هذه الذي ذكرت إبدا من هنا يأخذ في الماذا في المضارع مرفوع بالضمه الظاهره في آخر يرافع له التجرد عندما تقول التجرد من ناصر والجازين قل هذا هو القول الراجح من الاقوال الأربعة هذا هو القول الراجح من الاقوال الأربعة طيب يأخذ هو ملك ملك يأخذ يأخذ اي الملك كل ما ما في الاعراب هاه طيب ما مطاف في ما بك؟ ما بكم كل ما مطاف في الأرض مفعول به مفعول به كل زين أتن سفينة كل مضاف سفينة مضاف إليه سفينة مضاف إليه غصبا هذا الاعراب واضح لكن علمي غصبا غصبا ما منقع في الإعراب ها. حتى الإخوة في الغرفة لا بأس أن يذكروا الإعراب أيضا ها. غرفة غرفة المناع القطار لم, لم نفتحها نسينا العفو طيب قل ما هو إعراب غصبا في قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا كل مفعول به سفينه المضاف غصبا ما موقعها غصبا هنا مفعول مطلق مفعول مطلق مبين لماذا مبين للنوع مفعول مطلق مبين للنوع اي نوع هنا نوع الاخذ احسنت نوع الاخذ ولذلك الملك ماذا قال ماذا قال الملك توكيد او نوع يبين او عدد فاذا الجمله هنا ياخذ كل سفينه صالحه صالحه والجمله الفعليه في محل رفع النعت لمالك هذا اذا الاعراب ان يكون النعت محذوفا اذا دل عليه الدليل فما هو الدليل واضح ياخذ كل سفينه يعني من السياق انه ياخذ السفينه اذا كانت صالحه أما إذا كانت معطوبة لا يأخذها فلذلك قال الألماء النعت والمنعوت كالشيء الواحد لا يمكن أن يستغنى عن أحدهما ولكن إذا دل الدليل على الحذ جاز الحذ إذا دل الدليل على الحذ جاز الحذ يعني حذفنا المنعوت لكون الدليل دل على الحذ وهذا كثير والنعت أيضا إذا دل الدليل على الحذ يحذف وهذا قليل وهذا القبيل هناك مساله يلبى عليها العلماء في باب النعت قالوا كان الاحسن للمصنف رحمه الله تعالى الا يذكر هذه التوابع في المرفوعات التوابع كان الافضل الا يذكرها في ماذا في المرفوعات لماذا لان امام المحاسن الاولين ومعه الجمهور قالوا ان العامل في النعت والتوكيد وعطف البيان هو من هو نفس العامل في مطبوعه العامل في النعت والتوكيد وعطف البيان ما هو هو نفس العامل في مطبوعه فاذا كان هو نفس العامل في مطبوعه فكيف يكون العامل لفظيا ام معنويا العامل لفظي العامل لفظي والخليل والاخفش قالوا العامل هو التبعيه وإذا كان العامل هو التبعية فكيف يكون العامل؟ يكون معنوياً يكون معنوياً ثم البذل عامله كيف هو؟ محذوف محذوف كما سبق أن قلنا مماثل لمن؟ لعامل المبدل منه عند الجمهور مماثل له وقيل عامله هو نفس عامل المبدل منه وهذا مذهب من السباوية والمبرد سبق أن قلنا لكم انه اختار ابن مالك اختاره ابن مالك على كل نرجع حتى نبعد النجاح النعت الحقيقي سبق أن انقسمنا النعت إلى قسمين اعتباري معناه إلى حقيقيين وإلى سلبي النعت الحقيقي يتبع منعوته في ماذا النعت الحقيقي يتبع منعوته في ماذا النعت الحقيقي يطلع من في أربعة من عشرة يتبع منعوته في أربعة من عشرة ماذا عندنا عندنا الإفراد عندنا التثنيه عد معي عندنا الافراد عندنا التثنيه عندنا الجمع عندنا الرفع عندنا النصب عندنا الخفض عندنا التذكير عندنا التانيث عندنا التعريف عندنا التنكير كم هذه عشره اعداء الافراد والتثنيه والجمع نذكر جمع المؤله وجمع التكسير وجمع مذكر جمع واحد الجمع عندنا افراد وعندنا التثنيه وعندنا الجمع وعندنا الرفع وعندنا النصب وعندنا الجر وعندنا التذكير وعندنا التانيث وعندنا التاليف والتنكير المجموع كم 10 النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10 كل مثال حقيقي لا بد ان نستخرج منه من هذه العشرة 10 اربعه جاء زيد الفاضل استخرج لي من هذا. الفاضل مفرد مذكر الفاضل مذكر مرفوع. الفاضل مرفوع زي معرف. الفاضل معرف كم هذه؟ أربعة. أربعة أربعة من عشرة ولذلك قال النحات النعت الحقيقي يتبع من في أربعة من عشرة واضح ولا فيها إشكال في أربعة من عشرة هذا هو السؤال الثاني النعت السببي يتبع من في ماذا؟ النعت السابي يتبع من في اثنين من خمسة في اثنين من خمسة بخلاف نعت العقبة مثلا واحد من الرفع أو النص أو الخفص هذا واحد يعني واحد من الإعراب وواحد من التعريف والتنكير من التعريف والتنكير يعني يتبع مرفوعه الذي بعده واحد من اثنين وهما التذكير والتأمير ولا يتبع في ماذا؟ في الافراد والتثنية والجمع لأن السبب كيف يكون؟ لا يكون إلا مفردا دائما وابدا دائما وابدا فلذلك قالوا السبب يتبع منعوته في ماذا؟ في اثنين من خمسة مثلا جاء زيد العاقل أبوه فاستخرج لاثنين من خمسة مرفوع, مرفوع. معرف. معرف أما الإفراد هو لا يكون إلا مفرد لا يكون إلا مفرد فلذلك الحقيقي يتبع من في أربعة من عشرة والسبب يتبع من في اثنين من خمسة واضح طيب هناك سؤال آخر بماذا يختص النعت الحقيقي؟ بماذا يختص النعت الحقيقي؟ يختص النعت الحقيقي عن بكونه يتبعه في افراده وفي تثنيته وفي جمعه وفي تذكيره وفي تانيثه هذه هذا ماذا على السبب يترعى يختص بماذا يختص من على السبب النعت الحقيقي على السبب في ماذا في افراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيث اما السبب لا يكون ايش يلازم النعت سبب ما لا يلازم النعت الصفه التي يلازم النعت سبب ان يكون مفردا دائما ويراعى في تذكيره وتانيثه ما بعده يراعى في تذكيره وتانيثه ما لا يراعى ما بعده فاذا قلت جاء الرجل الصالحة امه جاء الرجل الصالحة أمه رايت هندا الكريمة أبوها أبوها الكريمة أبوها ومررت بالرجال المهذب آباؤهم الرجال دائما نراه ولكن يبقى النعض كيف ملازم للإفراد وعليه لا تخافوا صور النعض أو سبع العلماء إلى تسعين صورة أو أكثر وهي سهلة جدا والطالب عندما يصل إلى النعت وإلى البدل يرى هذه الأعداد الهائلة فيخاف مع أنها سهلة جدا سهلة جدا جدا فلذلك أنا أسألكم سؤال من يذكر لنا عدد صور النعت ها، ركزوا ما هي خذوا القلم، النعت إما أن يكون مذكرا او مؤنثا اما ان يكون مذكرا سجلوا هذا اما ان يكون مذكرا او مؤنثا هذا النهج اما ان يكون ايش مذكرا او مؤنثا ثم كل منهما اما مفرد او مثنى او جمع سالم او جمع تكسير كم صوره هذا? لا إما مذكر وإما مؤنث ثم كل منهما إما مفرد أو مثنى أو جمع سالم أو جمع تكسير ثمان صور ثمان صور مفرد ها مفرد مثنى ها جمع سالم جمع تكسير كم صورة؟ أربعة مفرد مثنى زين جمع سالم جمع تكسير كم صوره اعيدها اربعه مفرد مثنى جمع سالم جمع, جمع تكسير أربعة. مع الـ مع الـ مع من مع مع المثنى ومع المذكر كم صوره أربعة. ثمانيه لا. هل فهمتم لا, لا. فهمتم؟ اعيدها ها مفردا مفردا او مثنى أو, او جمع سالم جمع او جمع تكسير هذه الاربعه مع من مع المثن... المذكر ومع المؤلف. أربعة مع المذكر وأربعة مع المؤنث كم المجموع ثمانية. ثمانية وكل من الثمانية إما معرفة وإما ناكرة طيب كم المجموع هذه الثمانية مضروبه في المعرف والمنكر المجموع ستة, ستة عشر صورة وكل منها إما مرفوع او منصوب او مخفور يعني ستة عشرة صورة نطريب في ماذا في كونه مرفوعا او في كونه منصوبا او في كونه مخفوضا فيكون من كام ثمان ثمان واربعين صورة ثمان واربعين صورة صحيح وذلك من ضرب ثلاثة في ستة في ست عشرة. ست عشرة ثم آن ستة عشرة كل منا إما حقيقي وإما سرمي وذلك يكون المجموع 96. ست وتسعون سورة ست المجموع ست وتسعون سورة سهل جدا واضح هذا طيب إذا عرفنا عدد صور منعك بنوعية طبعا إذا عرفنا صور منعك بنوعية فننتقل إلى ماذا لنا فيها نوع معرفة ونوع نكره ننتقل إلى الباب المعرفة والنكهة وفيما يقول المصنف والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العالم نحو زيد ومكتو والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام يعني الرجل هنا نقطتان والا لو مثلا لم يكن هناك النقطتان لقلنا نحو الرجل لان بعد نحو دائما جر وكل ما يوجد بعد نحو فانه مجرور يا قائد النحو يعني قاعد اخذوها كل ما يوجد بعد النحو اذا لم تكن هناك نقطتان يكون مجرورا ثم قال المصنف رحمه الله نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة هذا هو تمام باب النعف هذا هو ولهذا بعض الشرح قالوا لو قال باب المعرفة والنكره باب المعرفة والنكرى هناك سؤال مهم جدا أرجو أن تفهموه جيدا وأن تحفظوه جيدا لأنه ينفعكم في ماذا في فهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما من يدرس منكم علم اصول الفقه الى كم, كم ينقسم الاسم من حيث الخصوص أو من حيث العموم والخصوص هذا السؤال الى كم ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص وارجو ان يكون الاخوه يكتبون هذا يكتبون بسرعه هذا السؤال ما هو السؤال؟ إلى كم ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص ها اكتبوا السؤال بسرعة لنرى الجواب الاخ الذي يتبع على الورفة يتبع بسرعة ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص إلى قسمين. ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص إلى قسمين. ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى نكره ينقسم الى نكره السؤال نكرة أصل لفرع؟ النكره اصل ولا فرع النكره اصل الى فرع الجواب النكره أصل القسم الثاني ينقسم الى ايش الى معرفه والمعرفه كيف هي فرع المعرفه فرع فكانه المصنف عندما بدأ بالنكره والمعرفة قد يسأل سائل لماذا بدأ بالنكره على المعرفة الجواب لأن النكره أصل والرجوع إلى الأصل أصل والبداية بالأصلي هو الأصل فالنكره أصل والمعرفة فرع فالامتداد بالأصلي مقدم على الابتداء بالفرع فإذا الاسم من حيث العموم والخصوص ينقسم الى نكره وهي الاصل وينقسم الى معرفه وهي الفص فايتم هذا التقسيم طيب إخوة كتبوا السؤال لكنهم يكتبوا الجواب نعم نعيد ينقسم الاسم من حيث العموم والخصوص الى قسمين ينقسم الى ماذا إلى, الى نكره وهي الاصل وينقسم الى معرفه وهي الفص وينقسم إلى معرفة وهي الفرع طيب عندي سؤال النكرة ما هي كيف عرفها المصنف تعريف نكرة تعريفات كثيرة ولكن نقف مع كلام المصنف النكرة هي كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر عندما تقول رجل رجل النكرة هي كل اسم شائع في أفراد جنسي لا يختص به واحد فرد واحد دون آخر رجل يشمل كل الرجال كل الرجال عندما تقول امرأة نكرة يشمل كل امرأة كل امراه فهذا كل امرأة ولذلك قال كل اسمين شائع كل اسمين شائع هنا إشكال عندما يصل العلماء الى قوله كل اسم من شائع الشيوع هنا الشائع والشيوع ما المراد بالشائع ما معنى قول المصنف او اصوغ وهذا السؤال على طريقة بسؤال احسن لتفهم هذه العباره يقول كل اسم من شائع في افراد جنسه ومعناه الشائع ما معنى الشائع شائع اي مستعمل على سبيل الشيوع والعموم مستعمل على سبيل الشيوع والعموم واضح هذا طيب إذا فإن هذا هذا الفهم يجرنا إلى سؤال آخر هذا الفهم يجرنا إلى سؤال آخر قلنا ما معنى قول المصنف شائع مستعمل على سبيل أي, أي مستعمل على سبيل الشيوع والعموم, الشيوع والعموم. فالشيوع على عام عام على كل من اسمه رجل على كل من اسمه امراه فهو مستعمل على سبيل انش الشيوع والعموم طيب إذا كان كذلك بماذا يكون الشيوع النكره هذا سؤال مهم بماذا يكون الشيوع المكرة وعندما كنا نصل إلى هنا مع شيخنا الشيخ ايض رحمه الله تعالى كان يطيل الكلام على مساله الشيوع على مسألة الشيوع فالسؤال بماذا يكون شيوع نكرة بماذا هذا هو السؤال شيوع نكرة يكون باعتبار مدلولاتها لا باعتبار لفظها ركزوا هنا جيدا وهذا كما يقولون لب الكلام ومخ الكلام شائع بماذا يكون الشيوع والعموم هل يكون الشيوع والعموم باعتبار المدلول أم باعتبار اللفظ؟ الجواب باعتبار مدلولات العبارة مدلولات النكرة وليس باعتبار لفظها وإلا فرجل لا شيوع في لفظه هل الرجل له شيوع في لفظه؟ هل فهمتم هذا؟ لا بد أن تفهموا هذا إذا لم تفهموا هذا تمرون على كلام المصري دون أن تفهموا شائع قلنا الشيوع على سبيل ايش على سبيل ايش شيوع النكرة يكون باعتبار ماذا مدلول. باعتبار مدلولاتها لا باعتبار لفظها يكون باعتبار مدلولاتها لا باعتبار لفظها طيب الان اخويا يقول لم يفهم مثلا رجل رجل عندما يطلق رجل هل هو المراد به لفظه شائع او مدلوله. مدلوله مدلوله مدلول الرجل هو الشائع وليس لفظه فعندما نقول شيوع الناكره نقول بماذا يكون يكون باعتبار مدلوله مدلولهش مدلولاتها وليس باعتبار لفظها لان الرجل هل له شيوع الرجل لا شيوع له لا شيوع في لفظه انما الشيوع في معناه اكثر من هذا في المدلول يعني في المعنى هل الشيوع يكون في اللفظ ام يكون في المعنى في المعنى وليس في اللفظ فكل كل من رجل ومرأة شائع في معناه شائع هل يختص به هذا الفرد دون ذاك او هذا الرجل دون ذاك او هذه المراه دون تلك الجواب لا فلذلك اذا قلنا رجل يصح اطلاقه على ماذا على كل ذكر بالغ من بني آدم فهلتم أكثر؟ المدلول اللفظي المدلول المعنوي فعندما تقول رجل رجل فهلتم؟ رجل يعني يطلق على ماذا؟ يصح إطلاقه على ماذا؟ على كل ذكر بالغ من بني آدم وعندما تقول امرأة امرأة يصح إطلاقه على ماذا؟ على كل أنثى بالغه من بني آدم من بني آدم واضح طيب هل فهمتم هذا ولا لا الأخ الذي كتب انه لم يفهم هل فهمت الآن أم أزيد التوضيح يعني احد اخوه إخوة في غرفة قال لم نفهم فانا بينت لعله فهم الآن إذا فهم يكتب نعم فهم وإلا نزيد العبارة وضوحا يعني طبعا الشيوع قلنا سبيلها شائع مستعمل على سبيل, مستعمل سبيل, على سبيل إيش؟ الشيوع والعموم وقلنا بماذا يكون الشيوع في النكرة باعتبار المدلول <تصفيق> ام باعتبار اللف <تصفيق> الجواب باعتبار المدلول فعندما تقول رجل ها رجل يدل على ماذا يصح ويطلق على كل ذكر بارغ من بني آدم وعندما نقول ها امراه يصح اطلاقه على كل انثى بالغه من بني ادم هذا طيب هذا باختصار فيما يتعلق بقوله شائع شائع ولعل اصعب ما في النكراء هو هذه العباره في تعريف النكره هذه العباره اصعب شيء ولهذا يتوسعون فيها فانا حاولت ان اذكرها على طريقه السؤال والجواب لتفهم جيدا طيب من يعرف لنا النكره النكره النكره كما عرفها المصنف واضح فهمها والا هناك تعرف اخر النكره هي ما لا يفهم منها معين إذا لاحظتم الشيوعين يتجلى ما لا يفهم منها معين هذه هي النكره رجل هل يفهم منه شخص بعينه الجواب لا امراه هل يفهم منها امراه امراه بعينها الجواب لا واضح طيب هل فهمتم هذا التعريف يعني هذا التعريف انا ذكرته لماذا لتفهموا اكثر ايش كلمه شائع شائع فهي ما لا نكره ما لا يفهم منها معين ما لا يفهم منها معين واضح ثم سؤال اخر الى كم تنقسم النكره كم تنقسم نكرة؟ الجواب النكره تنقسم الى قسمين الجواب النكره تنقسم, إلى, تنقسم نكرة الى كم الى قسمين تنقسم احدها ما هو احدها تقبل ال ما لا يفهم منها معيا وهي تنقسم الى قسمين نكره تقبل ال المفيده للتعريف هذا القسم الاول النكرة تقبل ال المفيده للتعريف انتم تعلمون أنه سبق ان ذكرنا ان ال عندها عشرون قسما وتنقسم الى عشرين قسمة ها وقد ذكرنا هذه الاقصر وقلنا هناك من خصها بتأليف, بتأليف مستقل ها؟ بتأليف مستقل ولكن الذي يهمنا الآن هنا نكرة تقبل آل المفيد للتعليف لأن هناك آل تقبلها النكره لكنها سيأتي إن شاء الله ما قل فيها فاذا القسم الأول نكره تفيد ماذا؟ تقبل, تقبل آل المفيده للتعريف القسم الثاني نكره لا تقبل ال ولكنها تقع موقع ما يقبل ال المؤثر للتعريف طبعا اما ان تكون نكره تقبل ال او تكون نكره لا تقبل ال ولكنها واقعه موقع ما يقبل ال مثلا ذو ذو أدخل عليها آل أدخل عليها آل لا يمكن ها لا يمكن لكن ايش معنى زوج صاح صاحب. صاحب تقبل آل الجواب نعم فإذا هي وقعت موقع ما يقبل آل ما يقبل آل ولذلك نماذج القال نكرة قابل آل مؤثرة أو واقع الموقع ما قد ذكر واقع موقع ما يقبل ال واقع موقع ما يقبل ال اذن هذا هو النكره هو ما لا يفهم منها معين وتنقسم الى قسمين نكره تقبل ال ونكره لا تقبل ال ولكنها تقع موقع ما يقبل ال طيب هذه النكره عرف لنا من يعرف لنا المعرفه المعرفة نحاول عبثا ان نقول هي كل لفظ وضعه الواضع لمعنى معين كل لفظ وضعه الواضع لمعنى معين مشخص كل لفظ خذوا هذا التعريف لأن هناك من قال انه مستحيل تعريف المعرف مستحيل تعريف المعرف ركزوا معي جيد ماذا قلنا في التعريف اللي قلنا نحاول ان نذكر هذا التعريف ما هو كل لفظ وضعه الواضع كل لفظ وضعه لمعنى, لمعنى, لمعنى معين مشخص زيد مشخص لمعنى معين مشخص والفقهاء يقولون الاسم ما وضعه الأبوان في سابع ولادته ما وضعه الابوان في سابع ولادته هذا هم عندما يعرفون الشخص والصحيحنا قلنا على التعريف التقريبي كل لفظ وضعه الواضع لمعنى معين ومعنى معين مشخص يعني اسم ما هذا اسم وضعه الواضع ليدل على شيء بعينه اسم وضعه الواضع هذا بالتقريب اسم وضعه الواضع لماذا وضعه ليدل لي على شخص وعلى شيء بعينه قل على شيء أفضل ليشمل ما وضعه الواضع لمعنى معين مشخص اي اسم يدل على شيء بعينه في إشكال الآن ما في إشكال اسم يدل على شيء بعينه طبعا أنا لا أريد أن ادخل في تفصيل في مساله الاسم هي الحروف والمسمى هي الذات ها كما قالوا المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن الذوات فاسم يدل على معنى او على شيء معين هذه هي المعرفه تنقسم كنتنقسم إلى كم تنقسم معرفه المعرفة؟, المعرفه تنقسم كما تنقسم النكره الى قسمين إلى قسمين ما هو القسم الأول؟ ما لا يقبل ان ما ان ان ان ما لا يقبل القطعا ولا يقع موقعا ما يقبلها مثال ذلك أحسن الأعلام الأعلام كالأعلام أعلام سواء كان مذكر أو مؤنف هذه لا تقبل القطعا ولا تقع إيش موقع ما يقبلها هذا القسم الأول من ماذا من اقسام المعرفة القسم الثاني من يقبل آل التي لا تفيد تعريفا من يقبل آل التي لا تفيد تعريفا والإخوة كتبوا التعريف ولكنهم لم يكتبوا التقسيم قلنا المعرفة هي لكم تنقسم قسمان قسمة أو قسم أول ولا ما, ما لا يقبل القطعا ولا يقع موقع ما ما لا يقبل ولا يقبل ولا يقع موقعا كالاعلام كالاعلام يعني زيد وسعاد وفاطمة وإلى غير ذلك. القسم الثاني من يقبل, يقبل ال التي لا تفيد ايش تعريفة. لا تفيد تعريف. نحو ماذا؟ مثل الحارث الحارث ومثل العباس هذه آل دخلت على ماذا؟ على العلم على العلم طيب إذن هنا دخلت آل نقول هذه آل لا تفيد تعريفا وهذه آل التي دخلت على الحارث ودخلت على ماذا؟ على عباس ليس خروج عن القاعدة لا إنما هذه آل للمح الاصل للمح الاصل داخل عليهما للمح الاصل بها وهو شو هو لمح الاصل وهو التنكير المفيد للتعميم وهو التنكير المفيد للتعميم وهذه قاعدة مهمة يعني يقولون على ان ال مفيده ها تعرف ال التي لا الان الداخل على الاسم المعرف تكون للمح الاصل بها تكون للمح الاصل بها والمربى به التنكير المفيد للتعميم لان حارث كانه نكره عباس كانه نكره فما دخلت على ام هذه نقول فيها ان المفيده للمح الاصل اي للمح الاصل ولا لمح الاصل بها ما هو التنكير المفيد للتعميم طيب قد يقول قائل كما كتب أحد الإخوة قال مثلا الزيدون ها قبلت الآل الزيدان لا لا تقبل ال إلا بعد أن نحكم بتنكيرها ولا أن لكم تذكروا لأن الأخ لم يتابعنا عندما وصلنا إلى التثنية وذكرنا وللذي ثم قل ثماني من الشروط فستا بالبيان أولها تركيب والتنكير اولها التركيب والتنكير واولها الافراد والتنكير عفوا اولها الافراد والتنكير وعدم التركيب يعني لا بداني كوناش ان يكون نكره ثم انا ذاك نحكم بتنكيره نحكم بتنكيره واضح كما ذكرنا ايضا في جمع المذكر السالم ها اوله التعريف ثم التنكير واضح هذا أولها التعريف والتذكير والتنكير كما سبق أن قلنا إذن هذا ماذا قلنا القسم الثاني من يقبل التي لا تفيد تعريفا نحو حارث وعباس قلنا هذه الآل ماذا تسمى للمحي الأصل للمحي الأصل بها والمراد بالروح الأصل, الأصل شنو التنكير المفيد للتعميل التنكير المفيد للتعميل ورع هذا ها طيب هل هذا معروف هو الحالف نعم الحالف مارحره ها واضح هل طيب السؤال لماذا قدم المصنف النكره على المعرفه النكره اصلا لكون المعرفه فرعا وعنا وطبعا النكره اصل والمعرفه فرعنا ولكونها تحتاج والنكره لا تحتاج وقاعده معروفه عند النحات انهم يقولون ما لا يحتاج اصل لما يحتاج هذه قاعده النكره تحتاج ولا لا تحتاج لا تحتاج, لا تحتاج لا تحتاج وما لا يحتاج اصل لما يحتاج, لما يحتاج, لما يحتاج هو هذا الذي ذكرنا ولذلك عندما نسمي الاسم او نعرفه آه او نجمعه لا بد ان نكماه بتنكيره وللذي سمي يقول ثم وللذي ثماني من الشروط في السن البياني اولها قبل الابيات تنكير التذكير والتنكير اوقات وعدم التقييد والنظير وان يكون مفردا والا يغني عنه غيره عنق لك الاتحاد والمعنى والمعنف هذه شروطها مجموعه للمحتل لعلها كالابيض طيب قلنا ما لا يحتاج اصل لما يحتاج هذا هو التعليل الذي ذكره الملحد قد يقول قائل هل هناك من ذكر غير هذا التعليل الذي ذكرنا الجواب نعم يعني في مساله التقديم هناك من قال قدمها لشرفها قدمها لشرفها وأي شرف في المعرفة؟ لأنها تدل على شيء معين لأنها تدل على شيء معين والنكرة تدل على شيء معين هناك من قالها طيب هناك قاعدة مهمة يذكرها المحاد، لأن هناك من العلماء من أنكر تعريف المعرفة هناك من أنكر تعريف المعرفة قال المعرفة لا تعرف وعندهم قاعدة يفرقون فيها بين المحصور بالحد والمحصور بالعد هناك ما هو محصور بالعد وهناك ما هو محصور بماذا؟ بالحد ما هي القاعدة؟ من يذكرنا القاعدة؟ القاعدة افهمها جيدا تقول إن الشيء إذا كان محصورا بالعدي بالعين طبعا إن الشيء إذا كان محصورا بالعدي استغنوا عن حده إن الشيء إذا كان محصورا بالعدي استغنوا عنه بماذا؟ عن حده كتبت القاعدة شيء القاعدة إن الشيء اذا كان محصورا بالعبد استغنوا عن, استغنوا عن حده ولما كانت المعرفه محصوره بالعبد لم يحتاج المصرف لحدها لم يحتاج لحدها ولذلك لم يعرف كما عرف التنكير وكما عرف النكره عرف النكره ولم يعرف المعرفه, المعرفة. اذكر ان ابن مالك ذكر في شرح التسهيل كلاما جميلا ينبغي ان يكتب بناء ذا وفي هذا الكلام يقول من اراد ان يحد المعرفه هذا هو الكلام وهذا من اراد ان يحد المعرفه من دون اعتراض عليه اكتب هذا الكلام من اراد ان يحد المعرفه من دون اعتراض عليه فقد عجز عن الوصول إليه أو إليها لعلها هكذا إليها أعيد الكلام وهذا الكلام يعني حفظنا قديما عندما قال أحد مشايخنا إن المعرفة لا تعرف لأنها محصورة وذكرنا هذه القاعدة بخلاف النكران فهي غير محصورة فقال بأمن ابن مالك قال في ماذا في شرح التسهيل ماذا قال؟ من أراد أن يحد يعني ان يعرف المعرفة من دون اعتراض عليه فقد عجز عن الوصول إليها إليها إليها وليس, وليس إليها أعيد التعريف أو أعيد القاعدة هذه القاعدة اكتبوها حاول الإخوة الذين يكتبون على الغرفة أن يكتبوها من أراد أن يحد المعرفة من دون اعتراض عليه فقد عجز عن الوصول, عن الوصول اليها فقد عجز عن الوصول اليها طيب يعني قلنا بان المعرفه محدوده ومحصوره محدوده ومحصوره كم هي انواع المعرفه كم هي انواع النكهه غير محصورة؟ ابدا ها كل اسم شائع في أفراد جنسي لا يختص به واحد دون آخر، لكن المعرفة من أراد أن يحد المعرفة من دون اعتراض عليه، فقد عجز عن الوصول إليها. وإلى كم ترقسم إذا المعرفة محصورة؟ كم هي أنواعها؟ بالضبط. إلى كم تنقسم؟ الجواب: المعرف اختلوع في أنواعها، وهناك من قال إنها خمسة، وهناك من قال إنها ستة، وهناك من قال إنها سبعة، إنها سبعة. يعني العلماء قالوا سواء قلنا خمسه او قلنا سته او قلنا سبعه هي محصوره هي محصوره كما قال مالك وغيره معرفه كهو ذي وهم ذي والغلان والذي وهنا بيتان فمضمر اعرفها ثم العلم واسم اشاره ومنصول متم او متن جائز متم ها فمضمر اعرفها اكتب البيتين فمضمر اعرفها لاحظوا اعرف المعارف المضمر اعرف المعارف ما هو المضمر فمضمر اعرفها ثم العلم واسم اشاره وموصول متم لاحظوا على هذا الترتيب وذات ومنادى عينا وذو اضافه بها تبين فكم هذه سبعه ياللا اذكر البيتين يعني انت ام خلق اذكر البيتين وفحصتك بها فمضمر اعرفها ثم العالم واسم اشاره وموصول متم وذو اداه ومنادى عينا، وذو اضافه بها تبين وقد جمعها ابن مالك في بيت مفرد فقال وغيره معرفه كهم ودي وهند وابن والغلام والذي فمضمر اعرفها اعرف المعارف المضمر لان المعارف درجات كما ان النكرات درجات انا لا اريد ان اتكلم على درجات المعارف ودرجات النكرات وقد بينا هذا في الدروس السابقه يعني في غير هذه المرحله في غير هذه المرحلة وإنما نتركها إن شاء الله للمرحلة الثانية فمضمار اعرفها أعرف المعارف الضمير قال يقال مما يحكي بعض شراح مثل ابن آج الروم. قالوا بان رأوا سبريه وكذلك شراح الألفية رأي سبريه في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك قال لفر لي قيل له بما قال بقوله اعرف المعارف اسم الجلالة اعرف المعارف الضمير اعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير اعرف المعارف بعد اسم الجلالة قال العلماء هذا لا يعني ان سبويه غفر الله له بمجرد هذه الكلمه وانما كان عنده توحيد وعنده عمل وعنده كذا ولكن هذه وإلا لو قال هذا غير سبويه من القفر له وفر له إنما الرجل معه ها الإيمان ومعه العمل ومعه وقال هذه الكلمة فغفر الله له ولهذا قال مصنفه والمعرفة والمعرفة خمسة والمعرفة قال العلماء العطف يعني العطف على الإسم والإسم المعرفة اسم المعرفة والمعرفة طبعا قلنا اختلفوا في تعريفها احتقى بعضهم لا تعرف هناك من قال هو ما وضع ليدل لي على شيء بعينه كما قلنا لكم ما وضع ليدل لي على شيء بعينه هناك من قال على ما لا تعرف قال والمعرفة خمسة أشياء وعند الجمهور كان مصنف جعلها خمسة والجمهور كان عندهم عندهم ستة بزيادة ماذا بزيادة ماذا قل اسم الموصول كل الذي وكلتي ها وزاد بعضهم قسما سابعا ما هو المنادى زاد بعضهم ماذا المنادى متى من يقول لي متى يكون هذا داخل في المعارف المنادى ها متى يكون ها. قسما سابع من اقسام المعارف واش مطلق المنادى ام نوع خاص من المنادى حتى الاخوه في الورفه من له شرف يتفضل ها طبعا المنادى سواء كان بحوش نذاسون كلفيه او بغيرها لا ما المنادى مريم على المنادى لان قلنا ابن بنو الروم جعلها خمسه وهذا الجمهور الجمهور زادوا ايش قالوا بانها ستة. زادوا ماذا قسم الموصول وزاد بعضهم قسم سابع ما هو المنادى متى يعني المنادى فيه انواع الجواب ها? انا انتظر الجواب عند الاخوه انا في الغرفه لعل بعضهم يكتب الجواب نعم ما؟ واضح هل فهمتم السؤال أم أعيد السؤال؟ المعارف أنواعها خمسة عند ابن آج الروم أنا أعيد السؤال إن كان هناك شيء رب إلا أجد طيب المعارف عند ابن آج كم؟ خمسة وعند الجمهور كم؟ ستة وزاد بعضهم قسما سابعة ما هو؟ المنادى مثل إذا كان نكرة مقصودة إذا كان نكرة مقصودة مثال ذلك مثال ذلك عندما تقول للأعمى ها عندما تقول للبصير الأعمى يا رجل خذ بيدي يا رجل أو يقولها الاعمى الأعمى أفضل يقول الأعمى لتكون مقصودا يا رجل بعينه هذا مقصود يا رجل خذ بيدي فهل إيش؟ هذه نكرة مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة وسيأتي في المناد وللمناد النائي أو كنائي يا وأي وآكذا آياء ثم هيا هي والهمز لدني ووال من نديد ونذكر هناك المفراد والنكرة المقصودة ونكرة غير المقصوده إن شاء الله فإذا قول الأعمى نعم قول الأعمى نحاول أن نختم اليوم إن شاء الله معك. قول الأعمى يا رجل خذ بيد فهذه إيش؟ هذه داخلة في انواع المعارف ثم قال المصنف رحمه الله بدأ اولا لماذا؟ بالاسم المضمر والضمير كما سبق أن قلنا لكم يسميه الكوفيون ماذا يسمونه ها. يسمونه الكنايه أو المكني أو المكني يسميه إيش؟ الكوفيون ولماذا بدأ به المصنف؟ قلنا لأنه ها لماذا بدأ به المصنف؟ اعرف المعارف ال على الصحيح وذكرنا لكم قصه من قصه السروي وقد سبق ان قلنا لكم بان الضمير سمي ضمير لماذا من قوله أضمرت الشيء اذا اخفيت اخفيته ادمرت الشيء ها الشيء ايش اذا اخفيته لا يجوز ان تقول اذا اخفيته لان عندما يكون تشب اذا افتحته وعندما يكون لأي ضمت ها؟ لاحظ ثائفا هذا جيد أضمرت الشيء إذا أخفيته أضمرت الشيء إذا أخفيته أو ما قلت ضمير هو من الضمور المراد بالضمور الهزان, الهزان. ومن ثم قيل الخيل المضمره الهزيلة التي تجري ها؟ يعني تكون في استبلة ويغلق علي الباب وتعرق كثير ويعطى لها الالف بقوه وتعرق يخرج منها الشحم وتبقى مضمره تعد للسباق قيل لها الخيول المضمره معناه المؤضمر شنو معنى الضمر هو الهزل لان الضمير في الغالب كيف يكون قليل الحروف كانه هزي قليل الحروف وكما يقول علماء لا حروف المضمار كيف هي مهموسه خفيه الصوت غالبا مهموسه خفيه الصوت غالبا هذا في الغالب سبق سبقا بينا الضمير اما ان نقول هنا على متكلمين ثم نحو انا ونحن او مخاطب نحو انت وانتما او غائب نحو هو وهم هو قسم يعني 12 مع, مع كل قسم وإما نقول ما الضمير والذي لا يدل على معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيره فالضمير كما يقول ابن مالك موضوع لتعيين مسماه مشعرا بماذا بتكلمه أو خطابه أو غيبته ونحن قلنا والذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة والمصنف مثلا للضمير بقوله نحو أنا وهذا مفرد لمن ها للمتكلم ومثلا لجمع المتكلمين ها نحن نحن أو إما أن يكون وحده أو معه غيره أو معظم إما أن يكون معظم نفسه أو معه غيره وانت لمن المفرد المخاطب وانتما لماذا لمثنى ولجمعهما ماذا مثل لمثناه انتما ولجمعه انتم وانتن وللمفرد الغائب بماذا مثل هو وهي ولمثناه هم ولجمعه هم وهن وينقسم الضمير من حيث الظهور إلى قسمين بارز يعني ظاهر والظهور كما قلنا سابقا ما له صورة في اللفظ مثال ذلك تاء من ضربت أو تاء من قمت هذه كيف هي التاء هنا ظاهر بارز وظاهر وإما يكون القسم الثاني إما يكون بارز وإما القسم الثاني يكون مستترا مستترا يعني مثلا اذا قلت استاقم في ضمير مستتر في ضمير مستتر وينقسم البارز الى قسمين ايضا البارز ينقسم إلى, الى متصل هو ما يتصل باخر الكلمه ضرب ضرر هذا لا يبتدا به ضمير متصل لا يبتدا به ولا يقع بعد الا اختيار الا في حاله الضرر اكرمه اكرمك لا يمكن ان تقول كاكرم لا ابدا لان هذا متصل ومنفصل منفصل ما ينفصل عن الكلمه عكس المتصل يجوز الابتداء به ويقع بعد الا ويقع بعد الا هو انت وانت وانتما وأنت وأنت وانتم الخ وقد سبق في باب الفاعل ونائبه أن ذكرنا إن صور الضمير ستون صورة وزاد سبويه يا المؤنثة المخاطبة يا المؤنثة المخاطبتها واضح وقد ذكرنا أبياتا من يذكرها لكم إن الضمير عندهم قسمان أو حرفان إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل حرفان إن الضمير عندهم قسمان متصل ومن متصل اما ان تقول حرفان واما ان تقول اثنان ها اما الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان قل ها ان الضمير عندهم قسمان متصل منفصل حرفان او اثنان رفع ونصب قط فيش. في المتصل للمتصل رفع ونصب قط في لذه الم... لديه الجرف المنفصل اكرمني غلامي قمت يا فتى أنا وإيا إذا الأصل أتا فخمسة مضربة في 12 آلة إلى الستين من غير نظر يا المخاطبتي زاد سيبا وخالف وخالفوا أو أوفقوا لفا والحق قالوا ما لديه والحق قال ما لديه هذا كله سبق لكم في باب الفاعل وفي باب إيش وفي باب النائب عن الفاعل فمن أنواع المعرفة الضامنة ومن أنواع المعرف ايضا نوع الثاني العالم العالم والعالم الوطن ما هو العالم الوطن ما هو العالم الوطن ما, ما هو العالم الجبل ولهذا يقول هو أشهر من نار على عالم أشهر من نار على علم والمرد العالم الجبل لان قبل قبل لم يكن عند عندهم وسائل الاتصال فكان إذا أرادوا أن يخبروا بشيء جلل أو بقادم أو بشيء جديد يصعدون إلى الجبل ويشعلون ويضرمون النار فلذلك قالوا هو اشهر من نار على علم ما معنى اشهر من نار على علم اشهر من نار على جبل ولذلك العلم لغة الجبل والعلم لغة الراية والعلم لغة العلامة فإذا العلم لغة ينقسم الى ثلاثه اقسام وزاد بعضهم اقسام اخرى ولكن المستعمل انا اقول لكم مستعمل شنو هو الجبل العلامة الرايه ومن الان الرايه يقولون عالم عالم واضح واستراحة هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا اسم يعين المسمى مطلقا كما يقول ابن مالك ولذلك المالي قال المخصوص مطلقا يعني ما عرفه وقال المخصوص مطلقا غالبا أو تعليقا بمسمى غير مقدر الشياع أو الشائع الجاري مجرى غير مقدر الشياع على المهم دعكم هذا التعريف إذن التعريف للعلماء ما لهم التعريف اللي, اللي كتبتموه أسهل هو, هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هو الاسم الذي يعين مسمه مطلقا والموصل بماذا مثل له مثل له بقوله نحو زيد إذا لم نضع نقطتين او نحو زيد هذا علم لمن علم لشخص علم للشخص ونحو مكه مثل مكه مكه علم لمن علم على على بلد بلدة. بلده والعلم قسمه العلماء الى قسمين العلم شخصي هو كل ما علق على علق على شخص بعينه يعني لا يتناول ما أشبه غير متناول ما أشبه كعمر وخالد وزيد وعمر ها هذا علم شخصي أو جنسي لعلم جنسي علم الجنس هو ما وضع للأهليتي بقيد استحضارها في الدين أسامة, اسامه اسم اسمها اسامه للاسد وسامل الأسد، أو بعبارة أخرى اسم موضوع للصورة الخيالية التي في داخل العقل، التي في داخل العقل، اسم موضوع هذا الجنس، اسم موضوع لمن للصورة الخيالية التي في داخل العقل والتي تدل على فرد شائع من أفراد الحقيقة الذهنية، تدل على ماذا؟ على فرض شائع من أفراد الحقيقيه أو الحقيقة الذهنية أسد ولهذا العلماء قسموا العلم الشخصي إلى ثلاثة اقسام كونيا لقب معرفه كنيه كونيا قسموا إلى ماذا؟ قسموا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسم كونيا لقب اسم عالم الشخصي إما أن يكون الكونية أو لقبا أو اسم واضح ولهذا الكنية هو يكون مركبا إضافيا وقال العلماء أن يكون في صدره أم أو أن يكون أم كما تقول أبو هريرة أبو بكر أبو هريرة هذه كنيه اسمه عبد الرحمن أبو بكر هذه كنيه اسمه عبد الله ها. أبو حفص هذه كنيه اسمه عمر أم بكر هذا إذا معناه أن الكوني أمه عبد الله ومع عبد الله عاش رضي الله لنا فإذا معناه أن إما أن يصدر بأبي أو بأم، ولا قد إما أن يشعر برفعة المسمى أو بضعته، إما أن يشعر برفعة المسمى أو بضعته كما يقولون زين العابدين ويعبرون وي على ناقة دي. أنف الناقة دي. ولذلك قالوا هذا البيت يعني مهم ها بالأبي أو بالأمي بالأبي أو بالأمي ولقب بالمدح أو بالذم وكنيه بماذا؟ بالأبي أو بالأمي ولقب بالمدح أو بالذم واضح هذا ثم القسم الثالث لول الكونية ثم اللقب وثم الاسم يعني ما يا الكنيه واللقب ماذا يسمى وهو الغالب يسمى اسما هذا كزيد وعمر وعبد الله وخالد وفاطمه وعائشه وقيس عليه وطبعا يؤخر اللقب عن الاسم تقول زيد زيد العابد ولا يجوز ان تقول زيد العابد زيد والناس يقدمون يعني اسم العائله الان يقول مثلا حدوش عمر المفهم يقال عمر الحدوشي ولكن الطبيب الاوروبي يقدمنا دائما اللقب دائما يقدم اللقب والصحيح ان يقال زيد زين العابدين زين العابدين ولكن الكونيا لا تطيب بين الكنيات وغيرها قدمها او اخرها مش مشكل قدم الكونيا او اخرها هذا عالم الشخص العالم الجنسي ايضا قسموه الى ثلاثه اقسام ثلاثه انواع أعيان لا تؤلف أعيان لا تؤلف وفي زمان لا تؤلف كالأسد أسد يعني اسامه هذا علم اسامه لمن علم لمن حارث ها أس ها علم الأعيان هذه علم لمن للأسد سعالة سعالة بالثال هذا علم لمن بالثالة أم عريض أم عريض للعقرب للعقرب هذه اعيان لا تؤلف هناك اعيان تؤلف أعيان تؤلف كما يقولون هيان نبيان ولمن يقال هذا على لمن للمجهول عندما تسمع رواه هيان نبيا وطامر نطامر طامر اسمعوا يقصدون يقصدون النواويه هو مجهول ويقولون ابو الضغفاء لماذا يقول ابو الضغفاء لمن علم على الأحمق أبو الضغفاء علم على مذا低حل ثم القسم الثالث أمور معنوية أمور معنوية هذا قلنا أعيان لا تؤلف أعيات تؤلف أمور معنوية هذا القسم الثالث اعيان لا تؤلف قسم الأول القسم الثاني اعيان تؤلف القسم الثالث أمور معنوية, معنوية. كفجار لمن هذا؟ على انفجراء فجار علم للفجرة. ها? وبرة. علم لمن? للمبره ويصار علم لمن? للميسرة. وان كده. فهذه ايش? امور معنوية. اذا الاول ضمير ثم العلم ثم اسم المبهام. واسم المبهام يقصد به اسم الاشارة. وما وجه ابهامه? وجه إبهامه عمومه وصلاحيته للإشارة به إلى كل جنس فلذلك اذا سئلتم أن اسم الإشارة ما وجه إبهامه أو ما وجه إبهام اسم الإشارة فماذا يكون الجواب؟ لعمومه وصلاحيته للإشارة به إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى كل شخص ما هو ذلك؟ دليل ما ذكره ها. ذكره المصنف نفسه وما ذكره المالك وما ذكره يعني في الترتيب وما ذكره الجني وما ذكره ابن الخباز فقالوا عندما نشير نشير الى ماذا الى كل جنس هذا والى كل نوع والى كل شخص باسم الاشاره والعلم طيب واسم الاشاره ما هو اسم الاشاره فيه تعريف كثيره اما ان نقول ما دل على معين بواسطه اشاره حسيه او معنويه هذا وتشير اليه أي المشار اليه وطبعا هو انواع اما ان يكون المفرد المذكر هو مثل له بذا ومثل له بذا بهمزه في اخره وذائه ذائه وذاؤه وانك هذه كلها لاسم الاشاره وايضا يقال المفرد مفرد مؤنث ماذا نقول ذي وذه وتي وتام وتيه بكسر اله هذا يسمى العلماء اختلاس وإشباع اختلاس وإشباع وكذلك ته وتهي ته بكسر اله باختلاس وإشباع وذات وذات المثنى المذكر ما مثاله ذاني في حالة الرف وذيني في حالة النصب والجر المثنى المؤنث ثاني في حالة الرف وتين في ماذا في في حالتين, حالتين النصب والجر بديوذيه تعالى سختصه ها كما قال ابن مالك والجمع ما هو اولى اولى طيب وهنا إذا كان المشار إليه بعيدا ماذا نفعل نعم لحقته كاف وهذه الكاف حرفية هذه كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية ولك أن, أن تزيدوا فيها ماذا أن تزيدوا قبلها لا من ذلك أو ذلك خير لكم خير لكم إلا في التثنية إلا في التثنية هذا مطلقا وفي الجنة ولذلك في لغة من مدى وهم الحجازيون هناك من مدى وهناك من قصروا وهم التميميون التنميون وفيما سبقت أيضا ها ما ماذا تسمى ها التنبيه طيب بماذا تشيرون إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا طيب أن ها هنا قاعد وبماذا تشيرون البعيد ها بهناك وهنا هنالك او هن وهن او ثم وازلفنا ثم الاخر ثم الاخر لمن للبعد ولذلك المصنف بماذا المثال المثال يقول ينحو هذا لمن هذا المفرد المذكر وهذه لمن للم؟ للم؟ للمؤنث وهؤلاء لمن مفرد لجمع. لجمعهما. سنت لجمعهما ما. ثم القسم الرابع ما هو? اسم موصول. اسم الموصول. اسم موصول يمكن ان يدخل في ماذا? في قول المصنف الاسم المبهم والموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة او شبهية تذكر بعده تسمى سراطا. وقد سبقا قلنا ايش? نقولنا بان ايش? بان اسم موصول كيف هو في تعريفه ولعل اطلنا وبقي لنا كم بقي من مثال ذكرنا الان ثلاثه بقي لنا اربعه ونقف هنا لاننا راينا ان اسم موصول يحتاج الى ان نفسره قليلا ثم في الدرس القادم ان شاء الله نبدا في باب العاطفي عندما نتم الحديث على المعالف الحديث عن المعارف، وبهذا نكون قد ذكرنا معظم ما جاء في النعت ونستسمح وكان في النية أن نختم اليوم باب النعت ولكن أنتم رأيتم لأن الامثله ضروريه والإعراب في بعض الاحيان أيضا ضروري الله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته